وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفكن افتريه أعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهيتم لا عليه بكرة وأصيلا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 تحتها الأنهار ويجعل لقصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة السعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوه نالك ثبورا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 لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشري يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه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 كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا ياتونك بمثل إلا جيناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا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 وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا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 اللباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته وانزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه من ما خلقنا انعاما واناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى اكثر الناس الا كفورا ولو شينا لبعثنا في كل قريه نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا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 إِنَّ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظهيرا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ يتخذ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سبيلا